بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينظر استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قب قوسين أو أدنى كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما قرى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لَكُمْ الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا بعون إلا ظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهداة أملا الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأجر وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من عباده يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا لا وما لهم به من علم إن إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد, ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن سبيله وأعلم بما ظل على سبيله وهو أعلم بما نهده وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي, ليجزي الذين آسون الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفر لا شك من الأرض وإذات نجنة وإذات نجنة في بطون أمماتكم فلا تزكوا تقوى الذي تولى وألقى قليلا وأكذى أعده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبه بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعى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 119. وأنه أغنى وأقنى 110. وأنه هو رب الشعرى 111. وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأقرى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من جون الله كاشفة أفمنها هذا الحريف تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدون